السلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد تكلمنا في الدرس الماضي على انواع الضعيف التي في الدرس الماضي والذي قبله عن انواع الضعيف التي سبب ضعفها سقط من الاسناد أو سبب ضعفها هو فقد الشرط الأول من شروط الصحيح وهو الاتصال. نحن كنا في البداية أنه ما من نوع من أنواع الضعيف إلا وسبب ضعفه فقد شرط فقد شرط من شروط الاتصال من شروط الصحيح. شروط الصحيح كم خمس حتى الآن تكلمنا عن الضعيف الذي هو ضعيف بسبب فقد شرط الاتصال. طيب اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن الضعيف الذي سبب ضعفه فقد الشرط الثاني وهو العدالة. نحن كنا أن قوادح العدالة كم قوادح خمس. من يذكرها أشد هذه الخمسة إيه الكذب أشد الطعون هو الكذب أشد الطعون على الإطلاق هو الكذب وشر الضعيف هو المكذوب أو الموضوع طيب الكذب إذا كان راوي الحديث كذابا فحديثه يسمى الموضوع أو المكذوب طيب الشرط القدح الثاني هو إيه؟, اللي إيه التهمة بالكذب أحسنت دهوت هترتب على تهمة الراوي بالكذب نوع من أنواع الضعيف ايضا اسمه المتروك وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى طيب ما القادح الثالث والرابع والخامس من يتمه الفسق احسنت فسق الراوي وترتب على كون الراوي فاسقا ان يكون حديثه ايه منكرا أحسن طيب الطعن الرابع والخامس هو الايه الجهاله والبدعه وهي مرتبه كده يبقى عندي الكذب دي أشد التهم وبعدين التهمة بالكذب وبعدين الفسق وبعدين الجهاله وبعدين البلد طيب سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن النوع الأول أنواع الضعيف بسبب فقد العدالة أو قوادح العدالة وما يترتب عليها من أنواع الضعيف الاتنين بمعنى واحد ولا في خلاف هي أنواع الضعيف بسبب فقد العدالة هي قوادح العدالة وما ترتب عليها من أنواع الضعيف طيب القادح الأول هو الكذب الكذب المراد بي أخوانا ليس الكذب في حديث الناس واحد يعني أبو لمعة واحد يعني بيكذب في حديثه مع الناس هذا ليس هو الكذب المقصود هنا الكذب المراد عند المحدثين هو الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكمون على الراوي بكونه كذابا وان حديثه موضوع الا ان ثبت عليه الكذب عمدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح الكلام اما الكذاب الذي يكذب في حديثه مع الناس فحديثه يسمى المتروك وسنتكلم عليه بعد ذلك ان شاء الله تعالى طيب نقرا الكلام انتم معكم طبعا للمذكره الكذب المراد والمراد به تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويترتب على وجوده الحديث الموضوع والكذب هو اشد انواع الطعن في الراوي والحديث الموضوع هو شر انواع الضعيف وهو أي الكذب أعم من أن يكون اختلاق من أن يكون اختلاق متن ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم بل يشمل أيضا تعمد الكذب في الأسانيد فإبدال حديث حديث راو براو آخر وهو ما يعرف بسرقة الحديث يعد كذبا يعد كذبا أيضا وفاعله يدخل في زمرة الكذابين وفاعله يدخل في زمرة الكذابين في الحديث أما الكذب في الحديث مع الناس فلا يعد فاعله كذابا في الحديث النبوي ولا يعد حديثه موضوعا وإن كان متروك الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى اللي عاوز عليه مسألة إنه هو الكذب المراد به كذب قلنا أنه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر طيب الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل هو اختلاق متن ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحسب ولا ممكن يشمل أشياء أخرى نسميها أيضا كذبا يشمل, إيه؟ يشمل أن يختلق الراوي سندا لمتن معين حتى لو كان هذا المتن مرويا من طرق أخرى صحيحة، فاختلاق هذا الراوي سندا معينا لهذا المذ هو كذب أيضا إبدال راوي براو على سبيل الكذب هو كذب أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سرقة الحديث على سبيل الإغراب مثلا هو الحديث يكون مشهورا عن نافع فيجعله فيجعله عن سالم هذا ايضا يعد من سرقه الحديث وهو كذب وفاعله عمدا على سبيل العمد هو كذب طيب قلنا عمدا وعلى سبيل العمد هذا ضابط لان بعض الرواه قد يكون يعني دينا ورعا ولكنه يقع في الكذب على سبيل الخطا يخطئ فيرو شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ليس ليس كذبا على سبيل العمد وإنما هو من باب الخطأ والسهو والنسيان فاعل هذا الأخير لا يعد كذابا ما لم يتعمد طبعا ولكنه إن كثر هذا الفعل منه كان ربما لا مش كذب برضو يعني ربما ضعف بسبب كثرة هذا الوهد وهذه الأخطاء ماشي؟ لو كل شوية هينسى وينسى وي ويخطئ ويقع في الكذب على سبيل الخطأ والنسيان فهذا لا يصلح لروايه الحديث هذا اختل ضبطه وإن كان من اتقى الناس طيب دواعي الكذب الكلام النهارده سهل مش كده ولا ايه سهل وواضح يعني على على غير العادة مش كده انتوا عايزين تقولوا كده انا طبعا انتوا تعودتوا ان ايه أن الكلام يعني يكون أصعب من هذا طيب فهنقرأ يعني هنقرأ ونمضي في الكتاب في المذكرة يعني وعشان إيه أنت برضو ما عادش لكم الدرسين ولا حاجة فعشان نخلص خلصتكم المذكرة يعني. لكن إن, لم ت... إن وجدتم شيئا لم تفهموه فاستوقفوني دواعي الوضع أو دواعي الكذب ليه الناس بتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الداعي الأول أو الدافع الاول الانتصار للمذهب العقدي او الفقهي واحد يعني مخالف عقديا أو فقهيا فيفتر الكذب ليرفع من شان بدعته وينشرها بين الناس فكل فرقه كانت تختلق من الاحاديث ما يؤيد مذهبها وكان اكثرها كذبا الشيعة وأقلها واقلها الخوارج الشيعة والروافض طبعا الشيعة هم الرافض بس على ايه على اغمق يعني شويتين كده على اسود يعني الرافض دولة يعني ايه طبعا يعني الشيعة يقول مثلا فيه تشيع ده ده امره اهون بكثير من الرافضي الرافضي ده اللي يكفر الصحابه او يعتقد ان القران ناقص و... او يتهم أم المؤمنين عائشة بالفاحشة وقد براها الله عز وجل من فوق سبع سماوات ده كفر كل الأشياء دي كفر يعني يعني ال... يعتقد ان القرآن نقص أو محرف أو إن يتهم عائشة بما براها بما الله عز وجل منه ده كفر ده تكذيب للقرآن طيب الروافض والشعة كانوا يأكد بالناس أقلوها الخوارج الخوارج ده بيرى إن المعصية كفر فالكذب كفر عنده كفر فده أبعد الناس من الكذب لأنه سيقع في الكفر بقى فمش هيكفر الناس ويقع هو في الكفر نفسه فمن كذب الروافض من الحاجات اللي هم افتروها اختلقوها يعني علي خير البشر من شك فيه كفر ده طبعا كذب مفتوح واللي رأيكم واضح طبعا أما الانتصار للمذهب الفقهي دول طبعا كانوا مخلفين يعني مخلفين في العقيدة لإيه الأهل السنم أما الانتصار للمذهب الفقهي فهو من صانع من صانع جهال المتصبة مثل ما فعله المأمون ابن أحمد لما رأى انتشار المذهب الشافعي وانحسار المذهب الحنفي فنسب زورا للنبي صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي ويكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن أدريس أضر على أمتي من إبليس شاهدت بقى زي كده إياك حد بقى إيه سيب أبو حنيفة وروح للشافع خلاص هيبقى إيه هيبقى الساب أبو حنيفة سراج الأمة ورحل لمن هو على للأمة من إبليس التقرب إلى الحكام مثل ما فعله غياث ابن إبراهيم النخعي مع المهدي حين دخل عليه وهو يلعب بالحمام فساق بسنده على التو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الذي يلعب بالحمام المهدي يعني المهدي اللي هو الخليفة المهدي هو الذي يلعب بالحمام فهو عاوز يجامله بقى. هذا الكذاب أراد أن يجامل هذا الخليفة الذي يلعب بالحمام يعني يبي يلعب بالحمام في نوع من الحمام كده الاطفال او الشباب بيلعبوا بيه لا مش زاقل ازاقل اظن ما بتلعبش بيه في حاجات كده اللي يقولك ايه زي ما شاء الله باص كده يعني ايه بيبقى عامل زي اللعبه كده ممكن يلعبوا بيه زي يويا كده والحاجات دي كده فالمهم يعني حاجات صبيانيه يعني مش كده فهو ايه دخل على خليفه, خليفة المسلمين هو ايه يعني في هذا الوضع الايه الحاجات الصبيانية دي فعاوز يرفع من خسيسه الخليفة يعني عاوز يقول له لا انت اللي بتعمله ده مش حاجة ايه مش حاجة وحشة مش بتاعت أطفال ولا حاجة يعني فأنا أحلو في ثواني في في كده ايه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصل او خف او حافر او جناح فزاد او جناح غياث ابن إبراهيم زاد ايه او جناح لاجل المهدي هو لا سبق يعني إيه لا سبق إلا في نصل أو ففن أو حافل أو جح لا سبق يعني لا مسابقة مش لا سبق كده ب بتسكين الإيه البيع في الرواية لا سبق بالفتح بالتحريك لا سبق يعني إيه لا تنصب جائزة ويكون فيها السبق هيبقى المراد بها الإيه ال الجائزة نفسها يعني اللي هو اللي ياخدها السبق اللي هو اللي إيه؟ الحاجة يعني الشيء الذي يوضع جائزه للذي, للذي يسبق طيب اسال لا لا طبعا هو كل واحد نخع يبقى من ابن ابراهيم النفعي طيب ايه اللي, اللي هو الرامي الجمل او خفن، الخف الجمل الحافر اللي هو الخيل الرامي النصل ده اللي هو الرامي يعني الرامي بالسهام يعني اه دي دي الاشياء التي يعقد فيها المسابقه التي يجوز او يشرع فيها المسابقه وكلها تلاق في النهايه يعني إيه؟ تؤهل لل للجهاد يعني تلاق منها الجهاد إنه هو يعني الرامي اذا كان الرامي او ركوب الخيل او ركوب الجمال طيب فعرف المهدي ذلك فامر بذبح الحمام وقال انا حملته على الكذب انا حملته على ذلك المهدي يعني عز عليه ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لاجله فامر بقى بذبح الحمام ده اللي عمل لنا مشكله ده وقال اشهد على قفاك انه قفا كذاب لما ولا ياس ابن ابراهيم قال له المهدي اشهد على قفاك انه قفا كذاب الطعن في الاسلام ثالث حاجه من دوافع الوضع الطعن في الإسلام وذلك من بعض الزنادقة على سبيل الكيد للإسلام مثل حديث أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله هو إيه الوضع في الحديث دهوت إلا أن يشاء الله ده طبعا من إيه من اختلاق هذا هؤلاء الكذب التقرب إلى الله تعالى وذلك من بعض المتعبدين من المتصوفة والكرامية فقد نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب لترغيب الناس في الخير وترهيبهم من الشر وهو جهل فاضح لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية التي الأصل فيها التوقف حتى ياتي الدليل الصحيح الناقل عنه يبقى عشان أقول للناس افعالوا هذا الأمر فإنه من أمور الخير لابد ان يكون معي دليل يثبت ذلك دليل صحيح والا فالاصل في, في العبادات التوقف الاصل في العبادات انني اتوقف عن العباده حتى ياتي دليل صحيح ناقل عن هذا التوقف ينقلني الى الايه الى العمل الى الفعل بعضهم كان يقول نحن لا نكذب عليه لما قيل لهم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمداً فليتبوأ ما قاده من النار الحديث المشهور المتواتر يعني أقيل أنه متواتر قالوا نحن لا نكذب عليه إنما نكذب له وكأن الشرع في حاجة لكذب هؤلاء الكذبة حتى يتمموا شرع النبي صلى الله عليه وسلم التهمة بالكذب يتهم الراوي بالكذب لسببين ده التهمة بالكذب اللي هو القادح الثاني من قوادح العدام يتهم الراوي بالكذب لسببين السبب الأول ألا يروى الحديث إلا من جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة هو تفرد بهذا الحديث ثم ثم إن هذا الحديث فيه نكارة في متنه فإنه يخالف ما هو معلوم وثابت من عموم الشريعة والقواعد الثابتة من قواعد الشريعة هذا السبب الأول لتهمة الرأو بالكذب السبب الثاني أن يعرف بالكذب في كلامه وإن لم يظهر منه في الحديث النبوي يترتب على تهمة بالكذب وجود نوع من من الضعيف وهو المتروك. وتعرف المتروك وهو ما وجد في سنده راو متهم بالكذب. وهو ما وجد في سنده راو متهم بالكذب. راو متهم بالكذب. قبل ما انسى بس المذكره اللي مرفوعه على النت الجزء الرابع دهوت كانت رفع من قبل ما راجعه فكان فيه بعض التصحيفات كده والاخطاء يعني, يعني ممكن اصلا تلقوا فيها خلاف بين اللي انتم مصورينه وبين اللي مرفوعه النت وهي أو ان صححناها وترفع تاني او هتترفع تاني النهارده ان شاء الله او هتترفع نسخه كامله من المذكره بغير اخطاء ان شاء الله تعالى ايه لا الرابعة الحسن جزء الحسن دي, دي الثالث ماشي من أول إيه؟ من أول أنواع الضايع اللي إنتوا اللي إحنا بنكره ماشي فاللي من الصورة من من بتاعتي فهو إيه مفاجأة إن شاء الله بس اللي ترفست على النت يعني إيه؟ فيها يعني قمنا من الأخطاء يعني حتى تلقاها واضحة يعني لكن احنا صوبناها و والقعي اللي على ويرفعها الليلة إن شاء الله فهمه وهذه في نصها كاملة وراجع إن شاء الله على نصها كاملة على طول المذكرات كلها أو الأجزاء كلها مضمومة مع بعضها فكرنا بالتصحيح إن هنا إيه في كلمة ننسيها هنا وهو ما وجد ما وجد في سندي كلمة فيه مش أنا ما زلناش عندكم فيه شو كده ما وجد في سنده راو متهم بالكذب طيب يبقى المتروك غير المكذوب الحديث المتروك هو شديد الضعف ولكنه ارقى حالا من, من المكذوب ماشي؟ لأن الكذب أشده في الطعن من التهمه بالكذب سبب الحديث المكدوب وجود الكذب سبب الحديث المتروك وجود الايه التهمه بالكذب طيب لو رتبناها كده نرتب المكدوب ده شرها بعدها ارقى قليلا المتروك بعدها المنكر اللي هو روايه الفاسق اه الثلاثه يا ضعف شديد جدا من الضعف الشديد الذي لا يصلح في شيء لا يصلح في شواهد ولا متبعا لا يتقوى بغيره ولا يقوي غيره يعني لما كنا نتكلم عن الحسن لغيره كنا نقول أنه ضعيف ارتقى بمجموع الطرق إلى من الضعف إلى الحسن وقلنا أنه اشترط في هذا الطعم في هذا الضعف أن يكون خفيفا لا شديدا فشديداً يعني زي المكذوب ما يبقاش حديث مكذوب مع حديث آخر مكذوب وتقول اللي اتنين يقوى بعض ويرتقوا من المكذوب يبقى حسن لا فالمكذوب لا يصبح في الشوهيد والمتابعة لا يقوى غيره ولا يتقوى بغيره زي صفر كده صفر وصفر وعد ألف صفر هما في النهاية يساوي كام صفر بخلاف الضعيف الضعيف ده يعني ممكن احتمال اصابته واحتمال خطئه يتساويان احتمال ان يكون أصاب واحتمال أن يكون اخطا زي بعض او نقول لم يترجح جانب اصابته عن جانب خطئه فده ايه ده كده ضعيف طيب اذا جاء مثله او اقوى منه وراء نفس الحديث نقول انه في هذه الحاله ترجح جانب اصابته على جانب خطئه وارتقى من الضعف الخفيف إلى الحزن أما هذه الأنواع التي نتكلم عليها اليوم اللي هي المكذوب والمطروق والمنكر هذه أنواع من الضعف الشديد لا تصلح في شيء لا تصلح في التقويم نقرأ الكلام وهو دون الموضوع في شدة الضعف واخف منه المنكر أخف من, من المطروق وإن كان يجمعهم الثلاثة شدة الضعف فلا يصلح منهم شيء في شواهد ولا متابعات فضلا عن الاحتجاج طبعا لما أقول لا يصلح في شهود المتابعات حدش يقول يسألني, يسألني يقول لي طب هو حجة ولا ليس بحجة لا ده هو أصلا ما, ما ينفعش أصلاً يبقى ما ينفعش بشاهد فضلا هو يبقى حجة يستقل بالحجية بذاتها طيب فسق الراوي الطعن الكام أو القدح الكام الثالث. الفسق يعني اتكلمنا عليه في العدالة وقلنا أنه هو إيه؟ فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة يعني أنا كاتب فعل الكبائر أو الإصرار على الصغير يعني بعض أهل العلم يقول يعني لو كنا فعله الكبيرة أو الإصرار الصغيرة أولى أولى ليه؟ أنه عشان ما محدش يتوهم أنه هو المفروض يعني يقع في جملة من الكبائر حتى يصير فاسقة فإن لو فعل كبرة واحدة صرفاسقون ماشي فالمفروض إن إنتوا الكلام ده مستقر في أذهانكم ولا إيه ولا محتاجين تنبيه محتاجين تنبيه؟ إنتوا معايا ولا إحنا بنقول الكلام إن سهل فالمفروض تبقوا معايا مش سهل صعب لما مش معايا يبقى كده أخد بعض ومشي بق لو ما حد شيء يبقى معايا لو كلكم هتبقوا علي إيه طيب هو يقول إيه نقول يعني الصيود اللي كان بيتكل نقول فعل الكبيرة أو الأسرع للصغير فإنه يكفي في الفسق فعله كبير واحد ماشي حتى لا يتوهم أحد أنه لا بد أن يقع في جملة من الكبائر حتى يصير فصق لا فنما أقول فعله الكبائر ودي بردو أنا نقلها عن عن أهل العلم جمهور من أهل العلم يقولون فعل الكبائر اما نقول فعل اما يقال فعل الكبائر مش المقصود بها يفعل كل الكبائر يعني عشان يصير فاسق طيب وان وجد في الراوي فحديثه منكر الراوي ان كان فاسقا فحديثه اسمه منكر بس احنا كنا خدنا المنكر لسببين تانيين حد فكرهم ولا ما خدناهمش اه احنا يعني هم يجوا لسه في كنا خدناهم على السريع يعني ما كنا بنتكلم على قوادح الضبط ما اسباب الحكم على الحديث بالنكر لو ثلاثه اسباب كنا منها الفسق فسق الرب فحش الغلط والغفله بس أنت أنت لو كانت من رأسك <تصفيق> ما هو ده اللي أنا بقول عليه <تصفيق> وأنا بقول لك أنت أنت لو كانت من رأسك و... <تصفيق> طيب ال... هنقول, هنقول إيه؟ يقول المنكر هو الحديث الذي في سنديه راو فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسوه فهش الغلط وكثرة الغفلة دا من إيه من قوادح إيه قوادح الضبط ولا العدالة الضبط ماشي إحنا خدناهم يخبرنا في الأول لما كنا نتكلم عن الصحيح وقواعد شروط الصحيح قوادح كل شرط أو ظهر الفسق ظهر الفسق دا من قوادح اللي إيه العدالة طيب تكفي واحدة ولا لا بد أن تجتمع الثلاثة؟ تكفي واحد لذلك قلنا في البداية وإن وجد في الراوي فحديثه منكر أن وجد الفسق المنكر هو الحديث الذي في سنده الراوي فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسق أي حاجة من الثلاثة ده طيب فحش الغلط ده من أشد قوادح الايه الضغط عداله ايه بقى ما احنا قلنا كم مره ان هي ان هي ضغط من قادح الضبط وكثره الغفله تليها ماشي يعني طعن شديد يعني يعني ضعف شديد الفسق ايضا قلنا انه ايه طعن شديد في فظار والطعن في العداله كله شديد كل راوي طعن في عدالته فلا يصبح حديثه فلا يصبح حديثه لشيء لأن كل الطعن في العدالة شديد ماشي الطعن في الضبط بعضه شديد وبعضه خفيف. الملاحظ أن هذه ثلاثة كلها طان شديد. طيب يبقى المنكر والمنكر من الايه من أنواع الضعف الشديد. التعريف ده هو تعريف احد أحد وتعرفين ينقلان عن أهل العلم. يعني ينقل تعريف آخر عن أهل العلم. مغير قليلا لهذا الإهل هذا التعريف. ويلاحظ أن رواي المنكر شديد الضعف، فهو إما فاسق أو شديد الغفلة أو فاحش الغلط، وله تعريف آخر وهو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة. تعريف الثاني دهوت، دل دائما بيجيبه حجر، يأتي به. واعتمده وتابعه عليه أكثر من جاء بعده طيب التعريف الأول كان يشترط في راو المنكر أن يكون شديد الضعف على أي نوع من الثلاث أسباب دونه طيب في التعريف الثاني ما راوه الضعيف الضعيف بس كده قلنا ان هي إيه؟ يقصدوها الضعف الشديد ولا الخفيف الخفيف الضعيف وفق عاوز أقول لك بقى يعني إيه اخف انواع الضعف لكن هقول ممكن استخدمها بالاسم العام فيشمل كل نوع من انواع الضعف ماشي أقول المكذوب ضعيف والمتروك ضعيف وكل والمنكر ضعيف لكن ما رواه ضعيف مخالفا لما رواه الثقه طيب الوقت لم يعد شديد الضعف الراوي لم يعد شديد الضعف ولكنه اضيفت له تهمه اخرى او سبب اخر من اسباب الضعف وهو مخالفة الثقه فاجتمع في رو المنكر على التعريف الثاني علتان أو سببان من أسباب الضعف ما هما إيه السببين اللي هما رو ضعيف أحسن ومخالفة الثقه ماشي يبقى كده علتين هما فمجموعهم هيساوي الضعف الشديد أصلا اللي هو كان موجود في الايه؟ في التعريف الأول ماشي فهو في النهاية عند المنكر برضه شديد الضعف على كلا التعريفين في في كل من التعريفين المنكر شديد الضعف ليه؟ كان في الأول الراوي بذاته شديد الضعف في التعريف الثاني الراوي ضعيف ممكن يكون ضعف خفيف ولكنه لما خالف ثقة دل على أنه واهمة وأخطأ في هذا الحديث يبه هو بنفسه كده كنت ممكن أقول عليه يعني ضعف خفيف لكنه في هذا الحديث بعينه ما صار ضعفه خفيفة أصبح ضعفه شديدا لماذا؟ لأنه خالف الثقة أنه كنت بقول لك الضعيف دهوت لو لقيت روي آخر ضعيف وافقه سأرتقي به إليه إلى الحسن أما الآن فوجدت راويا ثقة خالفه فدل هذا على أنه أخطأ أصاب في هذا الحديث دل على أنه هذا الحديث مما أخطأ فيه هذا الضعيف فأصبح حديثه منكر يبقى كده يبقى أنا عند الضعيف الرؤل الواحد الضعيف ممكن حديثه في بعض الأحيان يحسن إذا انجبر أو إذا تقوى بغيره ويصير منكرا إذا وجد دليل يدل على أنه أخطأ في هذا الحديث دليل يدل على أنه أخطأ في هذا الحديث مثل ماذا مخالفة إيه الثقة طيب وأما أقول لكم حاجة إن يعني في المنكر برضه يعني وإن شاء الله لو في المرحلة لو معك في المرحلة اللي بعد كده ممكن نوضحها أكثر الرواية لما يحكمون على الحديث بأنه منكر منكر عندهم تساوي خطأ أخطأ في هذا الحديث يحكمون على الحديث بالنكارة إذا أخطأ الروا فيه ثقة كان ضعيفا إذا دل دليل على أنه أخطأ في هذا الحديث فهو إيه فهو منكر وأحيانا يقولون شهاد شاذ والمنكر عندهم بالإيه؟ عند بعض أهل العلم بمعنى وحدها طيب أنا قلت لكم كده على السريع ومش عاوز حد بيقي يفاصل فيها عشان إيه؟ ما تخدش منا اليوم يعني لأن الكلام فك تير. لكن أنا عاوز أشير بس يعني ينبه كده بس إني الإيه؟ كلام لي له ذيول يعني ممكن نتكلم فيها بعدين يعني. لكن الآن تعرف إن المسألة كده إن هي تعرف تعرفين دولت وبعض أهل العلم يحكم قد يحكم على حديث الثقة بأنه منكر. ماشي؟ بس ما داما دل دليل على أنه أخطأ ووهم في هذا الحديث أصل العبرة بالإِ العبرة بأن هو رواءِ مش بأن هو ابن مين ولا ولا ولا أحوله إِ لا العبرة بما روى هل أصاب أم أخطأ فإذا دل دليل على أنه أخطأ في هذا الحديث والله بإمكان إِ إن كان إمام الأئمة ماشي إلا أنه أخطأ في هذا الحديث فالحديث لن يرتقي بإمامت هذا الإمام سائره منكر ناشي طالما أنه خطأ طيب ولذلك يقولون في بعض الرواه ثقة له مناكير طيب ما هو الثقة يعني حكم له عليه بأنه ثقة وبأن له مناكير بأنه يروي أشياء منكر يبقى المسألة يعني أوسع أوسع من إن هي نخص المنكر برواية ضعفاء فقط الضعيف إذا خالف أو شديد الضعف فلا ده ممكن الثقة أيضا يدخل في يعني إذا روى شيئا منكرا يكون حديثه منكر أيضا طيب وهذا التعريف احنا كنا هنا هنا وهذا التعريف لا يشترط في راويه شدة الضعف كما الأول ولكن أضيف إليه سبب آخر للضعف وهو مخالفة الثقة فأل الأمر إلى شدة الضعف باجتماع العلتين ما هما العلتين الضعف الضعف الخفيف مع مخالفته إيه الثقيل العلتين دولت بقوا إيه زي زي شديد الضعف زي اللي هو الفاسق تساوى الآن مع الفاسق أو مع فاحش الغلط أو مع إيه شديد الغفر ماشي وهذا التعريف الأخير هو الذي شهره ابن حجر وتبعه عليه أكثر من جاء بعده ولم يكد يعرفه قبل ابن قبل ابن حجر رحمه الله طيب الجهل <تصفيق> الجهالة بالراوي هذا هو الطعن الكام الراب وهي عدم معرفة الراوي بجرح ولا تعديل الروايه عندنا إما موثقون وإما مجروحون وإما لا يعلم فيهم جرح ولا تعديل في حاجة تلتثة يا اما ضعيف يا اما ثقه ماشي يا اما لا يعلم فيه توثيق ولا تعديل يا اما اهل العلم وثقوه يا اما ضعفوه يا اما لا نعلم فيه توثيق ولا تعديل في حاجه رابعه ما فيش التوثيق بكل أنواعه, بكل انواعه والحاجه اللي ايه الراوي الذي لا نعلم فيه جرح ولا تعديل الذي لا نعلم فيه جرح ولا تعديل هذا هو المجهول وله سببان لكون الراوي مجهولا هذا الأمر له سببان الأول كثرة نعوت الراوي من اسم أو كنية أو لقب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله كما في تدليس الشيوخ أنتم فاكرين لما كنا بنتكلم على تلخيص الشيوخ كنا نقول بدل ما نقول الشيخ أبو سحق نقول أبو حاتم أبو هيثم أبو شعبة حجازي طيب لهو هو عند الناس كلها معروف أبو سحق الحويني فأنت جيت قلت له أبو حاتم ممكن الناس بقى تفضل تدور فيه أبو حاتم ده طب معروفوش أبو حاتم أنت تقصد من أبو حاتم ممكن ممكن يقول الأمر للتجهيل أن يحكم عليه على العلم بأنه إيه يبقى هذا سبب من أسباب الحكم على روايه بالجهال السبب الثاني كلة روايته فلا يكثر الأخذ عنه وقد صنفوا فيه الوحدان كلة رواية الراوي ليس له من الحديث إلا حديث أو حديثين ف يعني كما يقول ابن عدي كثيرا وهذا الراوي لا لم استطع ان احكم عليه بشيء فيما يرويه من الحديث لقله حديثه كلام بهذا المعنى ان الراوي من قله حديثه وهو في مجموع ما يرويه لم استطع ان احكم عليه بشيء يبقى هو كل ما له حديث او حديثان فلا تستطيع أن تحكم عليه بتوثيق أو تضعيف هو اصلا بيحكم على الراوي بال... بال... بالثقة أو بالضعف كيف يعني ال... بقول لكم حاجة هو الحكم على الراوة هو الأسبق أقول لكم يعني الراوي حديثه صحيح عشان هو ثقة ولا هو ثقة عشان حديثه صحيح أنتم مختلفين أنت عاوز تقول حاجة آه آه احسنت يبقى بعيد المطلوب ما اخترتش حاجة اختر اللي أنا اختر لك حاجة أنا عاوز أقولك يعني هو الوقت ثقة لأن حديثه صحيح ولا هو حديثه صحيح لأنه ثقة أيهما أسبق إيه؟ متخبيلك بعضها أنت كنت قربت خالص يا رجل كنا نرفع لك الكبعة مم. يعني ايهما اسواك انتوا عارفين البيضه والفرخة؟ البيضه الاول ولا الفرخه الاول ايه احنا في البيضه والفرخة ولا في الحديث <تصفيق> انت عاوز تقول ايه <تصفيق> الحديث الصحيح ايوه يعني اذا وجدت الاحاديث الراوي صحيحه فهذا يدفعني لان احكم على الراوي بأنه ايه ثق لانه يوجد دليل على انه ثق وما هو الدليل ان احاديثه صحيح. صحيح طب احكم على أحاديثه بأنه صحيح كيف بأنه ثقه عشان هو ثقه ولا عشان ايه مم. لو وافقت روات أحسن لو وافق غيرها من الروايه يعني مثلا الزهري له تلاميذ وله وله طبقات منهم الائمه الكبار كمالك ومعمر وسفيان واما كبار طيب فاذا كان الراوي يروي عن الزهري واردت ان اعرف هل حديثه صحيح ام لا انا عاوز افتش عاوز أعرف حديثه صحيح أم لا لماذا؟ لكي أحكم عليه في النهاية أنه ثقة أم لا ماشي؟ فأجمع حديثه وأقارنه بحديث غيره من الثقات إلا اما الكبار نقاوة أصحاب الزهري فإذا كان الغالب من حديثه أنه يوافقهم فهو الثق وإن كان كثيرا ما يخالفهم فيزيد وينقص من الحديث فهو, إيه؟ فهو ضعيف طيب نقول الثقة وصدوق وضعيف وكذاب ومنقر الحديث وفهش الغلط هذه الألقاب تعتبر كنسبة لعدد الأخطاء عند هذا الرأي. ماشي؟ عدد الأخطاء في حديثه. ماشي؟ عدد الأخطاء ده عرف أخطاء منين؟ من مقارنة حديثه بحديث بحديثه غيره؟ والثقة أقول إن كان القالب في حديثه ليس كل حديثه لأنه ما من إمام إلا وله أخطاء ليس معصوم الخطأ والخطئين فإن كان يروي ألف حديث أخطأ في حديثين ماشي يعني هو ثقة طيب ولذلك يقول إيه ثقة له منكية أو ثقة أو قد يحكم على الرؤى بأن حديثه هذا الحديث بعينه شاذ شاذ ليه لأنه خالف غيره من الثقات طيب نعم. اللي جاب السؤال لسه مش بينه، لسه مش واضحه العلماء علماء الجرح والتعديل هكذا كانوا يحكمون على الايه على الروايه انت عارف يعني مثلا الاتي لبغداد كان يرتعب من يحيى بن معين اذا جلس وحدث. ووجد في مجلس مثلا يحيى بن معين أو غيره من النقاد من أعلان الجرح والتعديل فكان ينتقي جياد حديثي فيرويه يجيب الأحدث النقاو عنده عشان إيه يرويه لأنه في نهاية المجلس هياخد أكل شيء ياخد حكم كذا خيط هيفضل لزئله على طول فهو بقى بيجيب إيه بيتجمل غاية التجمل بيجيب أحسن حاجة يعني عنده فليه كده ليه بيتجمل ليه بيتجمل لانه عارف ان هو هيقيم من هذه الايه سوف يقيم من هذه الايه الاحاديث التي يروي يبقى هو يحلل ماذا يفعل يقارن حديث الراوي بحديث ايه غيره من الروايه فاذا كان الغالب من حديثه انه يصيب فحديثه فهو الثقه وحديثه صحيح طيب انا الان احكم على الراوي يعني يعني اذا كان العلماء حكم على الراوي بانه ثقه او صدوق او او ضعيف استصحب هذا الحكم في الحكم على الحديث يعني أقول هذا الحديث رواه فلان عن فلان عن فلان والأول ثق ويعني أبدأ يعني أفتش عن شروط في هذا السند ففي النهاية أحكم على المت من خلال السند وأحكم على الحديث من خلال الرواه وضحت ولا تاهت الثاني واضح طيب بعض الرواه إن كانوا يعني إن, إن, إن, إن لم يوجد فيهم جرح ولا تعديل ربما أصنع هذا معهم أصنع ما كان يصنعه الائمه المتقدمون أجمع حديثه وأقارنه بحديث غيره فإن كان غالبا ما يصيب فيه فهو الثقة وإن كان غالبا ما يخطئ فأستدل بهذا على أنه إيه ضعيف وأحكم على حديثه بأنه, إيه بأنه ضعيف قلة روايه يعني اللي دفعنا ان احنا نتكلم في القصة ديت ان احنا بنقول السبب الثاني من اسباب الايه الحكم على الراوي بالجهالة قله روايته فلا يكثر الاخذ عنه الراوي ان كان مقلا تبعنا ان لم يكن له من الحديث الا الواحد والاثنين نحكم عليه ازاي تهو هو ما لوش احاديث اصلا كتير عشان احكم عليه فممكن يعني بعض اهل العلم يحكم على الراوي بكونه مجهول لأي لكل ترويت هذا الراو لم يجد من الأدلة التي تؤهله لأن يحكم عليه على, على حديثه بأنه صحيح أو ضعيف وبالتالي يحكم عليه بأنه ثقة أو إيه أو ضعيف أنواعه مجهول العين وهو من لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثق لم يوثق وأيضاً لم إيه يجرح إحنا بس إحنا إحنا بن بناخد الحاجه اللي تهمنا يعني, يعني هو لم يوثق وايضا لم لم يجرح والا ان كان مجروحا فلا حاجه لان اقول انه مجهول اصلا هم الوحدان ديت الكتاب زي الإمام مسلم صنع له كتاب اسمه الوحدان الوحدان من لم يروع عنه إلا رواه واحد يعني لا يكون له من الرواه إلا رواه وقد لا يكون له من الحديث إلا حديث إلا حديث واحد أو بعض الأحاديث أو خمسة مثلا الوحدان منهم الثقات ومنهم الضعفاء الضعفات لكن قلة الرواية تستدعي او كل العدد الروا عن الراوي تجعلنا نحكم عليه بانه من الوحدان اي ليس له الا راوي واحد ماشي لكن الوحدان ده ممكن يكون صحابي وممكن يكون راي طبعا لو صحابه هيبقى إيه؟ هيبقى عدل يعني مش الصحابة كلهم عدو طيب لو دون الصحابه فمنهم الثقه ومنهم الايه الضعيف فان كان من غير الصحابه فالوحدان مجهين واضح الكلام؟ من لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثق وهو ليس من من الصحابة فهو إيه؟ مجهول طيب مجهول العين وهو من لم يرو عنه إلا واحد ولم يوثق مجهول الحال من روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثق أنا بقول لكم بقوله ولم يوثق فقط لأنها يعني هي دل الأزمان الوقت لكن هو طبعا لم يوفق ولم يجر المستور بعض العلماء يفرق بين مجهول الحال وبين المستور وبعضهم لا يفرق يقول المستور هو مجهول الحال طيب من فرق منهم قال جعل المستور من علمت عدالته الظاهرة عدالته الظاهرة يعني إيه لا الهذله الظاهره وكانه يعني ايه يعني رؤيه في مشاهد الخير يعني يعني رؤيه في في الحج مثلا يحضر الجماعات الخير يحضر الجماعة كده ولكن يعني لم ينص احد على انه عادل المبهم بعض العلماء يعده من انواع المجهول من أنواع المجهول وهو من لم يصرح لم يصرح باسمه في الحديث مثل رجل فلان امراه ثقه طيب المبهم عن فلان عن رجل جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل لا ندري طيب هو كده ثقه معد لا ندري ايضا رجل وخلاص فلان امراه ده اسمه مبهم طيب هو اظلم واشد جهاله من مجهول العين ومن مجهول الحال ايضا و يعني بعض اهل العلم يعني إيه يدخلوا في انواع المجاهيل يمكن هو يعني اسوء من كل المجاهيل طب لو حبينا نرتبها كده نقول ايه ايهما يعني هل يستوون في القوه بعضها ايه ارقى حالا من بعض وبعضها اشد أسوأ حالا من بعض اشدها في الضعف الايه المب يليها مجهول العين مجهول الحال بعدين المسور هي كده بالضبط يعني وكل هذه الأنواع من أنواع الضعيف وليس لها اسم فاص بها إلا المبهم وهو أشدها ضعفا يليه مجهول العين ثم مجهول الحال ثم المصلوب طيب سهل الكلام لحد الوقت عاوزين نخلص بقى الإيه أسباب ال خلص آخر حاجة في أسباب الإيه او الانواع المترتبه على فاقد شرط الايه العداله البدعه ما هي البدعه آه. الحدث في الدين بعد الكمال ام او إيه؟, ايه طريقه مخترعه في الدين تضاهي شرعية يرادة بها التقرب إلى الله عزوجل. آه. طيب. المقصود بالبدع يا أخوينا البدع الاعتقادي. لا يعني يعني مش عشان واحد. مثلا يعني يقول في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. مش عشان واحد يقول كده يبي خلاص مبتدع ويرد حديثه. ليس المراد الآن هو الإيه هو ذاك هذا الراوي الذي زاد هذه الإيه اللغز المراد بها البداية الاعتقادية يعتقد شيء خلاف إيه خلاف المعروف عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام طيب إنما مجرد راوي يعني مثلا لو لو التزم أن يدعو كلما ختم صلاته ويرفع يديه ويدعو بعد الصلاة هو أضاف شيئا والمدومة عليه تشعر بأن فيه أصل من السنة وأنه يضاهي السنة وأن فيه في هذا الموضع في في هذا الموضع وفي هذه الحالة نوع من السنة هذا الروي أو هذا الرجل ليس المراد هنا المراد اللي كمان يؤول صفات الله عز وجل هذه بدعة اعتقادية فضلا بأنك تقول اللي هم الاشعريه مثلا الشيعة لكن عاوزين نتكلم على ان البدعة تنقسم إلى بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة الروافد قلت لكم انهم بدعتهم مكفرة الذين يعتقدون أن القرآن الكريم ناقص إذا اعتقد شيئا يخرجه من الملة فيجمع أهل العلم على رد حديث هذا الراو. ماشي؟ أذن ماشي؟ الله هو. وبدعة غير مكفرة. البدعة المكفرة هي التي تخرج صاحبها من الملة. ينتقل من الإسلام إلى الكفر البدعة المكفرة اعتقاد ما يستلزم الكفر مثل اعتقاد حلول الله تعالى في شيء من خلقه وهذه حكى ابن الصلاح والنووي الإجماعة على عدم قبول رواية صاحبها يبقى بعض أهل العلم حكى على عليه عدم قبول روايه المبتدع الذي ابتدع بدعه مكفره اخرجته من المل وان كان يعني ايه مساله فاخلاف برضه يعني الاجماع لم يسلم للنووي وابن, وابن الصلاح يعني لكن اهو ايه يعني اهو حقي البدعه غير المكفره من لا يكفر صاحبها كتاويل بعض صفات الله تعالى وقد اختلف في حكمها على ثلاثه اقوال خلاف أهل العلم الخلاف المشهور الكبير في الراوي المبتدع بدعه غير مكفره أما البدعة المكفره فإن وجد فيها خلاف فهو ضعيف جدا طيب اختلفوا فبعضهم ردها مطلقا زي الإمام مالك كده الإمام مالك كان يرى أن الراوي المبتدع يفسق ببدعته فإن خرمت عدالته فلا يقبل حديثه. القول الثاني تقبل بشرطين يعني يقبل حديث الرواية المبتدع البدع غير مكثرة بشرطين الشرط الأول ألا يكون داعية إلى بدعته الشرط الأول من من شروط قبول رواية المبتدع ألا يكون داعية إلى بدعته. الشرط الثاني الا يروي ما يؤيد بدعته وهو قول الاكثرين يعني بعض اهل العلم يقول الجمهور الجمهور على ايه على قبول روايه المبتدع بشرطين ما هما الشرطان الا يكون داعيه الى بدعته الشرط الثاني الا يروي ما يؤيد بدعته ايش هو من العلماء في هذه البدعة وما يبقاش كمان يروا شيئا يؤيد هذه البدعة يقول لك طيب هو إذا كان من أهل العلم العلماء في هذه البدعة فالمفروض ننفر الناس عنه لا نجمع طلاب حوله ونقول لهم أخذوا الحديث عن هذا الراوي المبتدع لا يعني المفروض نحمي الطلاب طلاب الحديث منه ثانيا لا نريد أن تنتشر بدعته فنهجز الطلاب عنه هذا السبب الأول السبب الثاني ألا يروي ما يؤيد بدعته يقولون يعني قد يدفعه تزيين بدعته إلى اختلاق الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إذا روى شيئا يؤيد البدعة يقولون هنا احتمال كبير أن يكون هذا الحديث بعينه مما هذا الروي المبتدع لماذا بضميمه انه مبتدع وهذا الحديث يؤيد البدعه فيقولون ايه هنا عله ترجح انه اختلق هذا الحديث طيب ده, ده القول الثاني القول الثالث ده ولا نرد عليه على القول ده الأول نرد عليه الاول <تصفيق> يعني القول ده تراه جيدا هو قول الجمهور قول الأكثر هل هو جيد ولا ايه رايكم طيب نكمل هناك قول اخر بان يقبل حديث هذا المبتدع مطلق وان روا يعني ما دام لا يعتقد حل الكذب وما دام ثقه في نفسه وإن روى ما يؤيد بدعته وإن كان يعني داعية إلى بدعته طيب ليه؟ القول ده هو قول الإمام الشافعي وأبن المديني وهو صنع الإمام البخاري ومسلم يعني البخاري ومسلم خرجوا لبعض الرواه المبتدعه والدعاء إلى بدعته وخرجوا لهم أشياء تقوي بدعتهم يبقى هو قول الشافعي وابن المديني وكمان يستأنس بصانع البخاري ومسلم ما يعني خرج البخاري ومسلم لقيس بن ابي حازم وكان يحمل على علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يحمل على علي يعني كان من النواصب ناصب علي بن ابي طالب العداء روى قيس بن ابي حازم عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن آل أبي فلان يعني أبي طالب ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين طيب هو يناصب علي بن أبي طالب العداء وهذا الحديث في التأييد لبدعته أم لا؟ في تأييد للبدعة في الظاهر على الأقل ألا إن قال أبي فلان اللي هما قال أبي طالب يعني أبو طالب وولاده بقى علي وزريته ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين طيب ده في, إيه؟ ده في الصحيح وقيس ده كان من من الرؤوس المبتدعه الناصب وكان إيه وروى هذا الحديث وخرج أي البخير العدي بن ثابت قاص الشيعة يعني الخطب بتاعهم وإمام مسجدهم حديث عدي بن حاتم موجود في الصحيح وروى له مسلم عن علي مرفوعا علي بن ثابت عفوا وروى له مسلم عن علي مرفوعا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي إلي انه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق هذا الحديث يؤيد بضعة الشيعة أم لا يؤيد التشيع أم لا في ظاهره على الأقل يؤيد الإيه ومع ذلك خرجه الإيه البخاري خرج عفوا مسلم طيب أشد من هذا وأظهر من هذا ان ال ايه آه, اه اه ما هو شيعي عدي بن ثابت شيعي مش ناصبي بخلاف قيس بن ابي حازم ناصبي فالاول عكس الثاني ده عكس ده مش كده ولا ايه طيب وقد خرج البخاري ل بن حطان الخارجي الداعي الى بدعته حديثين وهو من من امتدح قاتل علي بن ابي طالب بقوله عمران بن حطان دوت كان يمتدح ابن ملجم اللي هو قاتل علي بن ابي طالب كان امتدح عبد الرحمن بن ملجم عارفينه اللي هو قاتل علي بن ابي طالب كان امدحه بايه بقى ببيتين يقول يا ضربه من تقي ما اراد بها الا من ذي دلع... العقل من ذي العرش رضوانا اني لا يوما فاحسبه اوفى البريه يوم العرض ميزانا هذا الكلام يقال في من في قاتل علي بن ابي طالب يبقى عمران بن حطان ده ايه ناصبي ده, ده ده من اشد النواصب ده فرحان أو بعد عبد الرحمن بن ملجم ليه يعني ده بيقول له كلام كلام خطير يعني بيقول له ضربة من تقي ما اراد بها الا من ذي العرش رضوان لاني لا اذكره يوما في حسابه او فالبريه يعني يوم العرض ميزان يعني اوفى الناس إيه؟ ميزانه ده حسنات بسبب ايه انه طعن او قتل علي بن ابي طالب فهذا هذا كان يحمل على علي بن ابي طالب وشن عليه ومع ذلك حديثه في الإيه؟ في في البخاري طيب يبقى الضابط ايه اكمل الكلام فنقبل حديث المبتدع وإن كان داعية إلى بدعته وإن روى شيئا يؤيد بدعته ما دام ثقة في نفسه لا يرى حل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونرد عليه فهمه الذي فهمه من هذه الأحاديث طيب هو يفهم من هذه الأحاديث أنها تدل على بدعته لكن الواقع غير هذا يعني لما يقول والذي فلق الحب ووراء النسمة إنه العهد النبي الأمي لي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق هذا الكلام يقالف كل العشر المبشرين بالجنة ليس في علي بن أبي طالب وفق هذا هذا ماتح العلي وهناك من الماتح في السنة من أبي بكر الصديق وسائر العشرة ما يماثل هذا ويقاربه طيب والحديث على إن ألا أبي فلان ليس لي بأولياء إنما وليي الله وصالح المؤمنين ليست القرابة فحسب هي يعني هي الرابط أو الوشيجه التي تجعل أصهار أو أو, أو أو نسبي هم لي اولياء ولكن الولاية بالاتباع بالاتباع على هذا الشرع فأبو لهب عليهم الله ما يستحق كان عم النبي صلى الله عليه وسلم وما نفعته الايه القرابه وما كان وليا للنبي صلى الله عليه وسلم لانه كان يعاديه ويبغضه ولم يسلم اما صالح المؤمنين وهم من اتبع اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قرابه للنبي صلى الله عليه وسلم ام ليسوا اقرباء له فهم ايه هم أولى أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة أعملي فإني لا أغني عنك من الله يشاء فهذا الحديث نفهمه نحن هكذا أما ذاك النصبي فيحمله كما شاء فيفهمه كما شاء فنحن نأخذ منه الحديث على ظاهره ونفهمه وفق فهم أهل السنة أما فهمه الخاص به فنتركه له ماشي هو لا يعتقد حل الكذب والحديث صحيح لكن تاويل الحديث هذا يترك له اما الفهم الصحيح فهم اهل السنه الحديث ناخذه هو صحيح ونفهمه كما فهمه الصحابه وكما فهمه السلف الصالح من التابعين ومن جاء بعدهم رضوان الله عليهم جميعا طيب لنا حديثه ونرد عليه فهمه لنا حديثه الصحيح ونرد عليه فهمه. لأن أقول لكم حاجة لما العلماء لما لما ينفروا يعني إذا كانوا نفرونا عن المبتدع لا أنه لا لأنه يكذب. فالتنفير عن الكذبة مبتدع كان أو غير مبتدع هذا واجب. أما هذا لم ينفروا عنه لأنه كذاب. إنما لأنه مبتدع حتى لا تنتشر بدعته. أما وقد مات فما يستفاد من هذا التنفير دي حاجة حاجة تانية ينفر منه إذا وجد حديثه عند غيره فيأخذ من عند غيره ويترك له هذا الحديث وينفر الناس عنه حتى إيه لا تنتشر وتفشو بدعته طيب إذا لم يوجد الحديث إلا عنده فيأخذ لم يمنع الأخذ عنه أحد إلا لم يكن الحديث يوجد إلا عنده فالمسألة للزجر وفقط لا لوح... لوقوع الكذب في نفس الأمر وإنك... وإلا فالكذبة يحترز من حديثهم سواء كان مبتدا أو غير مبتدا. طيب قلوا قول هذا واستغفر الله أيوه.